صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ام والذاريات ذروا فالحاملات وقرا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 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبَرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ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 فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم فأقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آيات للذين يخافون العذاب الأليم. الله أكبر.